الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغفوب عليهم ولا الطاق مني واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبة ولمكم بدعائك رب شقيا وإن خفت الموالي من ورائي وكانت امرأة عاقرا وقَالَ امرأتي عاكرا فهب لي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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمد عليهم غير الموضوب عليهم ولا فخرج على قومي من المحراب فأوحى إليه أن ثبحوا بكرة وعشية يا يحيا خذل بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرى بوالديه ولم يكن جبارا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 ولم يمسسني بشر ولم كبغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا السراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم غير الموضوب عليهم ونضع أملته فانتبذت به مكانا قصيا فاجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني قالت يا ليتني بنت قبل هذا وكنت نسيا منزيا فناداها تحتها ألا تأزني قد جعل ربك تحتك سريا ومزي إليك بجذع نخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشرفي وقري عينا فإما تري من البشر أحدا فقولي فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلنكلم اليوم إنسيا فأتت به قوما تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فيا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 وجعلني نبيا وجعلني مبارك لينما كنت وأوصاني بالصلاة وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت هيا وبرى بوالدتي ولم يجعلني جبا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا الله الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعيذ إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ألعمت عليهم غير الموضوب عليهم ولا ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم أبعث هيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله اَللهُ ذُو مَلَكُوتِ سَمَاوَاتِ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَأَنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فاختلف مِنْ بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم ياتونها لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنتم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 واذكر في الكتاب إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كان صديقا نبيئا إِذْ قال لِأَبِيهِ يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا جاءني من العلم ما لم ياتك ما لم ياتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن كعذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغبنا منتعنا لهتي إبراهيم لئن لم لأرجمنك وهجمني مليا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 ولكن يجب ان فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا يكون رَسُولًا نَّبِيًّا وناديناه من اجل جَانِبِ يكون هناك افضل من وَوَهَبْنَا والوعد وكان رسولا نبيئا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيئا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من النبيين من ذرية آدم ومن من همل آب عنون وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن إذا تتلى عليهم آيات الرحمن فَلَفَمِيمٌ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ نَضَعُ الصَّلَاةَ وَتَّبَعُوا الشَّوَائِبَ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَتَّبَعُوا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غيا الله الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 من بعدهم خلفنا نطاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك, فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا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 الَّذِي نُورِثُمُ النَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِنَا مِنْكَ كَانَ تقيا وَمَا نَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ ما بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبد واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين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 يُحَيَّى أَوَلَا يَذْكُرُ لِلْإِنْسَانِ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ أَمِينٍ طَبَعْنَاهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّ لَهُمْ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ ثُمَّ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 من نجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جذية وإذا تتلى عليهم آياتنا بيناتهم قال, قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير اي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكما هلكنا قبلهم من قرن وكما هلكنا قبلهم من اثاثا ورئيا قل من كان في الظلال فليمدد له الرحمن مدى حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا فسيعلمون من هو شروز مكانه واضعف جن وَيَزِيدُ ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير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 خير المغضوب عليهم ولا الضالين ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أَفَرَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وقال, وَقَالَ لَأُتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا أَمْ طَلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عند الرَّحْمَنِ عَدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًا ونرثه ما يقول ويأتينا فمدا وانتخذوا من دون الله آلئة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنه لهم عدا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نهشر المستقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم لا يملكون الشفاعة تخذ عن الرحمن عذابا وقالوا تخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إستا يكاد السماوات يتفطر منه وتنشقل الأرض وتنشقل الجبال وهذا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 لقد حصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن س لهم رحمان الدار فإنما يسرنا بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به وتنذر به قوما لدى وكمهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من حدن أو تسمع لهم ركزا الله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 غير الموتوب عليهم ولا الضالين ألم تر إلى ربك كيف متى الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا قَدْ نَامَ إِلَيْنَا قَبْضَي وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ وَجَعَلَ مِنَ نُشُورًا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ مِائَةَ حَنُشَرًا بَيْنَ يَدَي رَحْمَتِهِ من السماء ماء طهورا لنحي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفنا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 وجعل بينهما برزخا وهجرا مهجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فاجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون منه دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه غميرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر لله قل ما لكم عليه من اجر لالبن شاء إلا من شاء ا ان يتخذ اي ربي سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت ونسبه بحمده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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الموجوب عليهم ولا الضالين وتوكل على الحي الذي لا يموت واسبح بحمده وكفى به بالنوم عبادي خبيرا الذي خلق السماوات ولارض وما بينهما في سته ايام خلق السماوات والأرض وما بينهما في سته ايام في زدة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن رحمن وَإِذَا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن رحمن أنسجد لما تامرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء وجعل فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَتَيْنِ لمن رَادَ لِمَنْ رَادَ أَنْ يَتَذَكَّرَ أَوْ شُكُورًا وعباد إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جنم ربنا اصرف فجهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلى ناخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزدون وما من ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه بهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فأولا كان الله رفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللوو مروا إراما والذين لم يخروا عليها لم يخروا عليها ثم وهمانا والذين يقولون ربنا بلنا من ازواجنا وذرياتنا ربنا هب ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبغ بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يقول لي.